الباب الثامن عشر وثلاثمئة باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقه للكسب متفق عليه وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحرف في البيع فانه ينفق ثم يمحق رواه مسلم